Sümmeyetu Allah min بعد zâlîk Ya ay yehl zîn âmanu. İnmel فلا يقرض المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحزمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق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 ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن لا يُفْلِكُونَ اتَّقَذُوا أَحْبَارَهُمْ الله وال ابن مريم وما أُمِرُ إلَّا لِيَعْبُدُوا إلَهًا واحدًا لا إله إلا هو سبحانه yürek o